رسنا الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين كثرة الاسئله في تحقيق الصفه وهل لنا ان نفعل ذلك أمام الناس تحقيق الصفه هذا فعله عليه الصلاة والسلام فعله عليه الصلاة والسلام على المنبر تحقيقا للوصف بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر قد يكون فهم الناس له خاطئا وقد قال علي بن, طالب بن أبي طالب رضي الله عن حدث الناس بما يعرفون قد لا يفهم بعض الناس ولا سيما مع كثرة الجهل وقلة العلم ودروس السنن وكثرة الشبهات قد لا يتبين الناس فإذا روي الحديث وذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كفاية في بيان الأمر وتوضيح حقيقته. نعم. حسن الله ليكم هذا السؤال يقول هل يستلزم أو يسلزم من إثبات الأصابع لله أن تكون من أجزاء يده؟ الأصابع من اليد ولا حاجة إلى مثل هذه الألفاظ التي تكثر في كتب المتكلمين الأجزاء والأبعاد ونحو ذلك والتي ذكروها و. وقرروها ليعطلوا بها صفات الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا نحتاج إليه فأصابع الرحمن من يده تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا في الحديث قال يقبض ويبسط أصابعه والأصابع أصابع اليد فأصابعه تبارك وتعالى من يده والأمر واضح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج فيه إلى مثل هذه الألفاظ التي درجت وكثرت في كتب المتكلمين وأوردوها ليتوصلوا بها إلى تعطيل أوصاف الرب سبحانه وتعالى هذا يسأل يقول نود بيان ما يقوله العلماء في كون رؤية الله تعالى في الدنيا ليست مستحيلة مستدلين بطلب موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الله في فرق بين كون الرؤية غير مستحيلة وكونها غير ممكنة فرؤية الله سبحانه وتعالى في في الدنيا غير ممكنه لأن الله عز وجل لم يجعل في ال في الناس قدرة, و قدره على رؤيته سبحانه وتعالى ولما تجلى جل وعلا للجبل جعله دكه فخر موسى صائقه لما راى اندكاك الجبل فالرؤيه غير ممكنه وليست مستحيله لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الذي أقدر الناس على أن يروه سبحانه وتعالى ب... الذي أقدر اهل الإيمان على أن يروه بابصارهم يوم القيامه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فلا يقال مستحيل لكنها غير ممكنة وغير حاصلة وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم يوم القيامة حتى تموتوا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمنى علينا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة الله عليكم هذا السائل يقول هل من معاني الجبار العلو كما كانت العرب تقول هذه نخلة جبارة الجبار ذكر العلماء في تفسيره المعنيين الذين أشرت إليهما الجبار الذي وبمعنى جبر القلوب الذي هو إصلاحها والجبر الذي هو قسم الجبابرة وأهل العتو والطغيان بقسم ظهورهم وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب أما هذا المعنى فلا أعرف هل هو من المعاني التي اوردها أو ذكرها العلم في معاني الجبار أو ليست من معانيه حسن الله عليكم هذا السال يقول ما هو القول الحق عند أهل السنة هل نثبت لله عينين أو اعين مطلقا حيث سمعت البعض يقول يوصف الله بالاعين وما يوجد دليل على العينين هذا الكلام غير صحيح الذي يقول إن, أن ليس هناك دليل على العينين هذا كلام غير صحيح والدليل على العينين ثابت في, في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل السنة والجماعة أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين تليقان بجلاله وكماله جل وعلا ومن أصرح ما يكون دلالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس باعور إن ربكم ليس بأعور ونفي العور في لغة العرب معروف وإثبات العور معروف العور هو اثبات عينين احداهما طافية هذا العور اثبات عينين احداهما طافيه فنفي العور إثبات عينين لا ليس فيهما شيء وليس فيهما نقص قال إن ربكم ليس باعور قال ذلك الناصح الامين والمعلم المشفق صلوات الله والسلام عليه قال إن الدجال اعور وإن ربكم ليس باعور فنفي العور فيه إثبات العينين و وثبوت العينين لله تبارك وتعالى لا يتنافى مع قوله تجري باعيننا لا يتنافى مع قوله تجري باعيننا كما ان قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان لا يتنافى مع قوله مما عملت ايدينا لان لغه العرب تتتسع للاخبار عن المثنى بالجمع على وجه التعظيم على وجه التعظيم قد يخبر عن المثنى بالجمع وهذا يأتي في القرآن كثيرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد الله جل وعلا له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ودليلهم على ذلك واضح في سنة النبي الكريم عليه الصلاه والسلام الله اعلم من الله وسلم على رسول الله